تنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ, فهي إلى الأذقان فَهُم مُّقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا ومن خلفهم سدا و من خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسباب عليهم أنذرهم أم لم تذرهم لا يؤمنون. إنما تذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأدر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكبر جُبْنًا قَدَّمَ وَآثَرَهُ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ بَيِّنٍ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا سَأَلَ إِلَيْهِ مُثْنَيَيْنِ فَكَذَّبُوا مَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ عَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَطَالَ إِنَّا إِلَيْهِ مُرْسَلُونَ قال ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ, وليمسنكم مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قال الطائركم معكم اإن ذكرتم بل أنتم ظلم نسرفون وجاء من اقصى فَإِلَيْهِ تُرْجَعُ فَأَتَخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنِ إِنْ يردني الرحمن بضر إِلَّا تُنْعَى عَنِّي شَفَاعَةٌ شَيْءٌ وَلَنْ يُنْظَرُ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ صِلَ دَخُولِ الجَنَّةِ قَالَ يَا قومي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ رَبِّي بِمَا غفر رَبِّي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا السماء من جبٍ من السماء وما كنا مزيلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذاهم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول اينا ها فاخرجنا منها فاخرجنا منها حبفا فمنه ياكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وفدّرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سُبْحَانَ الَّذِي خَلَطَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ فَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْسِ أسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجلين مستقر لها ذلك تقدير العزيز وقدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر أن تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا يتهم في الفلك المشحون، وخلقنا لهم من مثل ما يركبون، فإن شأن طريقهم فلا صريخ لهم، فلا صريخ لهم، ولا هم ينقذون. رحمة من ناب متاع إلى حين، فإذا طيل لهم التقوم بين أيديكم وما خلفكم، وما خلفكم لعلكم ترحمون. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ شعب الله ان يطعم من لم يشأ الله اطعمه ان اتم إلا في ضالين ويقولون متى صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم يخصمون تطيعون تبصية ولا إلى أهلهم ولا إلا صيحة واحدة فإذا هم, فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزم ولَا تُجْزَأْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَمَّ فِي شُغْلِ الإراءك متكيون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام. emtezül لَلقد ضل منكم جيل كثيرا أفلم تكن تعظ اسْلَمَ يَمَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْثُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِ أشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم على أعينهم فاستبقوا السابق سَيَرَ الطف اناهبصرون ولئن شئنا لمسحناهم على مكانتهم على مكانتهم فما استطاعوا بضيق تسب في الخلق أفلا يعطلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن نبين لينذر من يحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما شادب افلا يشكرون وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُمْ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَبْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمْ مَا الْسِرُّونَ فَتِلْ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ بِيِّ فَظَّبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحِي الْعِزَّامَ بَهِيَ قُلْ يُحْيِي الَّذِي أَنشَأَهَا أَمْ يُمِيتُهَا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه تقدون أليس الذي خلق السماء والأرض, والأرض بقادر على لَا نِظَامَ مِثْلُهُمْ بَلْ ملكوت كل شيء، ملكوت كل شيء، وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.